ثم بعد الولادة تباشر ما تباشر بنفسها حمل فرضاع فتربية تباشر ما تباشر بنفسها تتلقى الأذى بيدها بنفس راضية آمن مطمئن محب مشفقة ولذلك قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربياني بالرحمة فرحم يا ربي عجزهما بعد الكبر كما رحم عجزي بعده ولا صريف تباشر ما تباشر بنفسها دون كلل ولا ملل ربما بلغ أحدنا السنة الأولى أو الثانية من عمره وما رطف نفسه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 فسأل بعض أهل العلم في زمني أكنت قد كافاتها يعني قد باشرت ما باشرت وهي صغير صغيرة قال أنت تفعل هذا وأنت تتمنى موتها وهي تفعل هذا وتتمنى حياتك شتان ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا رجل يحمل امه في الطواف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 فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 الذي يلهيه عن بر والديه من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين ثم البر سبب لبر الابناء بالآباء وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين ومما يعينه على البر أن يوقن أنه مهما عمل من بر فانه لن يكافئ والديه نعم والله